فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَنقِذِهِ بِالْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَيْكَ وَنَجْعَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ان فرعون وهامنا لو جنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرعه عين لي ولك لا تقتلوهما سائيا اي ينفعنا ام نتخذه ولدا وهم لا يشؤون فَأَخَذَتْ أُمُّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ تَبْذِلُ بِهِ لَنَا أَرْبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَرَدَّنَ عَلَيْهِ الرَّبَاعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِي بَيْنِي يَأْخُذُونَ يَأْخُذُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَرَدَّنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ